وَوَكَّلَ الْعَالَمِينَ لِلَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِنَأْثِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَبَاءَكُمْ قم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أصدق من الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواديكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما الله سمع الله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 та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 اسفنا منكم واذ ذات ابصر وبلات القلوب حناجر وتظنون وتظنون بالله الظنون هنالك فت ي المؤمنون وزنزلون زنزانا شديدا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 فانطائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ابتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المضوب عليهم ولا الضالين اَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ أَخْرَجْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قد يَعْلَمُ اللَّهُ الْعَاوِدِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِدِينَ لإِخْوَانِهِمْ وَالْقَائِدِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا شِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ فَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَجُرُّ أَعْيُنُهُمْ كَأَنَّ الَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَنُقُولُ لَكُمْ بِأَنَّ سِنَتَ الْحِدَادِ أَشَدُّ حَتَّى لِلْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا سميع الله, سمع الله.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 كان يطجر الله لمن كان يطجر الله واليوم الاخر وذكر رب الله كثيرا ولمن را المؤمنون الاحزاب قالوا قالوا هذا ما وعد الله قالوا وعليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 كان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها ان الله على كل شيء قدير الله سمع يا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 رَفًا جَمِيلًا وَإِن كُن